الحديث الذي بعده حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك رواه البخاري من شراك نعله شراك هو الجلد جلد النعل الذي يكون في أحد الطرفين قال له شراك بحيث لو انقطع لم يستقيم له المشي بهذا النعل نعم، فالجنة أقرب إلى أحدنا من شراك نعله وكذلك النار أي أنها قريبة وهذا ظاهر وذلك أن الرجل قد يتكلم بالكلمة من سخط الله كما في الحديث يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب بكلمة واحدة تحول كل شيء يصير هذا الإنسان كافرا يستحق النار نعم، وكذلك أيضا بكلمة واحدة يتحول إلى مؤمن والرجل الذي تبع النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وبايعه على الإسلام وقتل معه في المعركة لا صام ولا صلى ودخل أخبرنا أنه دخل الجنة بهذا الرجل الذي دخل عليه الشاب اليهودي دخل عليه السلام وهو يحتضر فعرض عليه الإسلام عفوا وهو في مرض الموت فعرض عليه الإسلام فنظر إلى أبيه فقال أطع أبا القاسم فقال أشهد أن لا إله إلي الله فالحصل أن الرجل مات ولم يعمل شيئا من الحسنات، كذلك في أعمال البر قد تكون قليلة. المرأة البغي من بني إسرائيل لما رأت الكلب الذي قد بلغ به العطش مبلغه، فنزلت وملأت خفها، ثم سقت هذا الكلب. غفر الله عز وجل لها بذلك وعمل بسيط. نعم، المرأة التي جاءت تسأل جاءت لعائشة رضي الله تعالى عنها، فأعطتها معها ابنتان. أعطتها ثلاث تمرات فأعطت كل بنت تمره ورفعت الثالثة إلى فمها فكل بنت التقمت تمرتها بسرعة فلما أرادت أن تضع التمره الثالثة بفمها كل واحدة من هؤلاء البنات مدت يدها تريد أن تعطيها فهي بمحض الجبلة والشفقة الوالد يطوي على الجوع يبيت على الجوع يبيت طاويا من أجل أن يشبع الأولاد في محض الجبل أخذت التمرة ما أكلتها قسمتها نصفين واعطت هذه نصفا والأخرى النصف الآخر فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها قد دخلت الجنة بهذا العمل شيء بسيط الرجل اللي كان مر بشاجة غصن من شجرة يؤذي الناس في الطريق فقطعه قال هذا يؤذي المسلمين نعم وهكذا أعمال بسيطة أحيانا المقصود من هذا أن الإنسان لا يحقر من المعروف شيئاً ولو كان شيئا يسير ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق فالبر وإن قل قد يدخل به الإنسان الجنة قد يغفر له بسبب هذا العمل اليسير البسيط وهكذا أيضا لا يتقال للإنسان معصية الله عز وجل لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت فلا يقول الإنسان هذه المعصية قليلة الصغيرة الصغائر إذا اجتمعت يمكن أن تحرق الإنسان وتكون كبائر الصغيرة إذا تكررت تكون كبيرة والنبي صلى الله عليه وسلم شبه كثرة الصغائر بقوم نزلوا وجاء هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود فأوقدوا نارا وصنعوا طعامهم على هذه فكذلك الصهائر إذا اجتمعت والإنسان لا ينظر بهذا المنظار ويقول هذه صغيرة أنت عصي الله عز وجل وقد تموت على هذا وقد يطمس على قلب الإنسان بسبب تعمده وتساهله في المعاصي فهذا كله يحفز أن الإنسان يكثر ما استطاع من الخير ولو كان ذلك قليلا ولو شربت ماء فقد يكون السبب لدخوله الجنة ويرعوي وينكف عن كل دنس وعن كل ذنب ومعصية ولو كانت قليلة فقد يختم له بذلك أو يختم على قلبه بسبب اجترائه على الله جل جلاله هذا وصل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعلنا وإياكم هداتا مهتدين وأن يتقبل منا ومنكم وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته صلى الله عليه وسلم